فالبدى مَا ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا, ولو ردوا لعادوا لما نوعوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترائد على ربهم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 أَذِنَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيَحْزُنَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا